وعادوا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكل ضربنا له الأمثل وكل تبرنا تتبيرة ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر سو أَفَلَمْ يكونوا يروناها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلّا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها.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 إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدن الله سيئاتهم حسنات وكان الله وفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا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 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبَرَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجَزَوْنَا الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا